اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي الحمد لله الذي الكتاب ولم يجعل له عوجا هموس فاس واستايش بو او خوي الله عليه Hid zorelariye çitiyada adanana wa Kayyman liyundir baksan şedidan min ladun Wa yubashir al mu'minine alladheena as-salihat Wa yubashir al mu'minine alladheena as-salihat Anna lahum ajran hasanat K'tebe çi rastu بو اوي بس زاي شي زور بتين بتسيني اواني كباور بينا هن لا ينخو يوا ومجدج بدات بو باور داراني ك كردوت ساك كان انزام ددن بمي كپادشت شي چاچم بو هي ما كيتين فيه ابدا لو بهشتدا ببرانه ودمن نوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 ذِكْرَ لَدُرُوحِ شْتِئَكِ تِرْنَالَن بَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آخَرِهِم إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا جَالَوَانِ خُذْ لَنَا أوان أجر إيمان هنا بمن قرآن لداخل بمريد إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا براس تئ مهرت وابسر زوي وكردوما بزينة جوان بو زوي بو أي خالتي تعقب كينوا <تصفيق> وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَبَرَاسْتِي أويواب سرزوية وأمهموي دكين بزاوية تشي تختي وشكو برينغ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا أيوازاني كهاولاني أشكوت تابلو او بردي ناوياني تيا نسرابو اوان لنا ونشان كاني اعمداش تيرشي سرسر هينر اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا كاتيكو <تصفيق> ملقنزيك فنايان بردبر اشكوتكا وَتِيَان أيْفَر وَدْغَارْ مَان لَلآنْ خُتُو رَحْمَتَكْ مَان پِيْبَ بَخْشَا وَفَرَا هَم بِينَا بُو مَان لَمْ كَارِيكْ وَايْتِي آيْدَا رَيْ رَاسْتُو رِزْغَارِي فَأَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنْ جَئَ مَشْ دُعَاكَانْ مَان جِيرَاكَ الْدُّفْرْدَمَان دَابَسَرْ جُوَيَانْدَا لَوْ أَشْكَوْتَ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصال ما لبثوا أمدا ل خبر ما كرنا خوي نحن نقص عليك نباه بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدايا. إما بود الجارين وحوالي أوان بركة راستي برستي أوانكما لا يجبن بعوريان هنا ببقر ودجاريان. <تصفيق> وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رَبُّ ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وضلي أن من بهز كل سل أو باورا وتیان پروردگار ای ما پروردگار آسمانکان و زمین ای ما هر و پر استراوی اگر چی گله خواشته تر به او کاته درومان و تو ها اولائ قومن اتخذو من دونه فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا آ أَوَانَ غَلَكَيْ أَيْمَنْ بَيَزْغَ لَخواةً پرستراوي ترين بو خواهم بر يارداوه دي بابو يام بهين نشانه غون و دَي جِسْتَم كَاتِرَلَو كَسَيْ كَدْرُه الْبَسْتِي بَدَم خُوا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَشْفُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَا شُكْرَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ, أمركم من <تصفيق> لو فرسترا وانش بهز گل اخوا د یم پرستان د تناب اشکو تکبرا پروردگار تم بلاوی د کاتب او و الشمس طلعت تزا ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا خرد بينك تك هلدت لاي راست اشكوتك Kat işiş avar da bel laidedale yan belaid sabda, la katigda awan la nubu şayi fravani aşk o tekdan, awhandik la belge nişanıkani xwa, her kesi xwarın moni kat tenha, أَوْ دَسْتَ دْنَاكَ يَا بَوِيْهِسْ پِشْتِيوانُ رَي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اگر بيان بيني تواد زانيد بخبرن كتي خوتون وأو خوتوان امديو ديو يا بلاي راستو بلاي تبداو سگك هردو دستي دريش كردبول بردر جاي اشكوتكدا اگر سيره كت بكدنايا بيگمان برا كردن براو فَبَدَّلَ لَهُمْ عِندَ تُرْسَائِدَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يوما أو بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلياظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطخ ولا يشعرن بكم أحدا أبو شوال خو خبر ما كردناه بوأوي برسيع لا يكتريبكن يكشان وتي تندما ونت وبخوتوي هندشان rojek yan kamtin ma bine taw hande ch triyan wtiyan tan zanatra ba andaze mana wtan deyekek tan bam dira wtan binirn boshar kat chele وفي ذلك الزور سنزبدا تانا ناسريو كزل ايو آقادار نكات إنهم إن يظهرو عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفنحو إذن أبدا سنك بيقوماً اگر اوان پيتان بزانن بردباران تاندكن ياند تان, يان تان جيرنوبونا وآينكي خوياً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 فقالوا بُنُوا عليه بُنِيَانَ الضَّبُّ هم أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا أَبُو شَيْوَ خَلْقَ <تصفيق> مَنْ أَجَادَرَ كِبَسَرِيَانَ دَبْوَ أَوْيْبْزَانَ كَبِيْجُمَانِ بَلِينِ لە کاتێکدا ئەو خەڵکە کێشەیان بوو لە نێوان خۆیاندا دەربارەیان، جا هەندێکیان وتیان چەند خاانویێکچیان بەسەرەوە دروست بکەن پەروەگاریان ئاگادار ترەپیان، ئەوانەی کەزاڵ بوون بەسەر کار وباری ئەو کۆمەڵەدا ووتیان بێگومان مزگە و تێشیان بەسەرەوە دروست دەکەین. سقلو و نەفەلتە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 أولا تستفت فيهم منهم أحدا أو سا أو لاوانا سيكسو تسوارم يانساقكيانا و هندئة تريئة يسيئة يسيئة ششم أما نقصي بيبالغن تفنق بتاريك شو ودنين هندئة تريئة يسيئة أوانا حوت كسن أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يفر ور ديغارم زنات ر بجماريان كمنه بهله خالچي جماريان نازاني كهوات اي الله عليه وسلم لباريا ن ود مقاليك مك تزقل د مقاليت اشكرا واسان تنها و بليك ولا بالي ان يوقرسيال لكسيان خاوننا مكان مكه ولا تقولن لشيء انني فاعل ذلك غدا بوكر دني هيچ تک مله بيگمان من سبيني او وقل عساي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. رَشَدًا لا قلي دابليت أقر خابي يبهر. هركات شاء الله لبيرتو كبيرتها توبيلة. بلي أمي دوارم حلوار دكارم رينموني بكات برجاء جنزيك راستي ودمى. ولبثوا في كهفهم ثلاث سنين وازدادوا تسعة أو كمل لا ومان ولا ناأشكو تكعان خوتي ما ويسى صتص البصالي هتافي نو صالي تريشان زياد أجر بصالي مانج عربي حساب بكري قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبي به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أَحَدًا بل اخوى زانات ربما و ایمان ویان تنها بو خواه زانین نهینی آسمان کانو زوی آئی خواه چه بینایا و بیسرا بیدز گلو هیچ پشتیوان چیام بونیا کسی جنا خويل دا وَأَذْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا بخوينا روا اويكا سروشكرا وبود للقران پروردگارت کسنيه بتواني وتكاني او بغوري هرجيس فناي كدسناك بيت قال الاخوه فنايك يا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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا خضر اقرقل اواني لك بردغاري عند طارين و ودي فرستن بيان ينو ايواران كما بستيان رزامن دي خوايا تا وكان اللوان لا مدى والمجرا بوكساني ببا ور دولمن كدواني ورزا ويجياني ام دنياي دبيت ve bedvei keseg Mekke diliyman layadi kumam be ağa kerdow, şöni hava arzuı xoı kautuğa, hamu karıkanı xrapula snur der tuğa. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليفر اننا اعتدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيث يغاث بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مقتفاه بل حقا لا <تصفيق> يوم فروردجار ځه هر کس یې دیوېد بابا ور بینېو با کافر بیر براستی ام امادمن کړه بوستم کاران اگرې کابل سکې وکړو رشمال دوريان دد او اگر لاتینو انا هاوار او بکن اوی چا بو ده مسی تواوا یا وقت سلکو چفلی رون زید ايتس شوينو دجاي شي خرافا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع أجر من احسن عملا دراستي اواني كباور هنا و كردوي تشا تشيان كردوا بیگمان, e mi padashti avana ve naa kinkak kirdi ve taşyan kirdi wa. Olaik alhum jannat u adni tajri min ويلبسون سيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا بواوا نهاية بحشتاني چي هميشي كروباركان بجيريان دا دينودتن ترازين رين ولو بحشتان دا ببازني زوري آلتون وَقَوْشَاشِ سَوْذَ پُوشَن لَاوْرِش مِتنکو استور پَال دَ دَنَاوَ لَو بَ ہَشْتَ دَ بَسَر کُرسی اس کَم لَوَ اِتَں پَادَ شِتِشِ چَا کَوْجِ لَهُمْ مَثَلَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا أي محمد صلى الله عليه وسلم بو ايام بجر و نموني او دو کیاوة دابو من بي اكي اچان كبه باور دو باخ بدار ما دوري هر دو باخ كمان دابو Lan evan auduba keda kustukalman fira hem hena bu. Kelte el janteyni ولن يعوان امذباخا كان يابك منها القران دبوب او دانيان وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لو واعز نثرا هل وه خاوني امذباخ وشتتر جابها ورأى إيمان دارها جارك يود لكات يقدا كقصيل قلدها من مالو سامانم لتو زرت له كرو خزمة كاري شم زيات له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما وتيبا ورناك ام هرجيز ام باخم لنا وبشي وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها من قلبا باورجناك ام روجد واي بيت روبدات سوند بخوا اگر طاش مردن بم جيرن وبولاي فروردگارم ذا غمان با 15 دكبي قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا هاوري اما لكاتك داك ذكر ئا تۆ بێ باوەڕید بەووزاتەی durus تۆی لە خاک دروست کردووە تاشان لە دڵۆپە ئاوێک Rabbi کردووویەتی la پیا و Rabbi هو Bala رببیوەلا عوشیک و بڕبی ئەهدە هذ <تصفيق> كسي ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إلا بالله ان تراني أنا أقل منك ما لو و ولدا ودباكات <تصفيق> تسويتنا وبخك توى بتوتاه هرتي خابيه هر او هموت وانا اتشهر بدس تو من دبيني لتوك من ظالم بعسى ربي ان ياتي خيرا من جنتك ويبسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا Umidim var ki perverdigarım daha aktır la bağıkay tüm piyabdatu, balaburuz keçijle asmanı obneri ede bağıkay to, zabağıkad biber bazviye ki uçki safu xlesek. Oysa bahma uha gauran, falan testati alahu talba. Yana ve kei robte <تصفيق> وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا سمان برب مكيل نعبر بهور بروس كس تاون انته کا برج لداخه دستکانی د پرواندو دی او دی وی پی اکردن لسره او مالیک خرجی کرد بوتیا ایدا لکاته دا کبري باخه کی همو و کا قسم نكر ده بها ولي پروردگارم ولم تكن له في اتي ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كسان يجنبوا يمتي بدنو بين لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا لو شونا ندى بشتواني تايبتي خواي راستو حقا هل أويش ساكترين باداش دانوو سرنزامي باشج بإيمان داران ددا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بين ربوء أو بباوران نموجيان دنيا ك وجباران يقبل أسمان وديبارين، أو ساد زولها الروابي زويب يدريو، درون بناو يقدا، إن زاد بيت پوشو پلاشو با پرشو بلاوي دكاتو، وأخواهم شبتوا ناود الصلاة دار بسرهم وشتي قدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملاء. مالو كروكالز ونيوزي نتيجاني دنيان كرد وتساقكان كPADاش تيان <تصفيق> دمينة توا PADاش تيان تاكتير لا يحضر وردكارتو زياتر جيجي وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَا دَخْلُ الرُّوجَ كَشَاخٍ كَانَ دَخَيْنَ رِيُ رُيْزَوِي بِرُونِي وَتَخْتِيدَ بِينِي وَهَمُو خَلْچِيكُ دَكَيْنَوْ وَهِيت كَسِيَم بَزِينَا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا Belzam, süm, alam, n jəl ləküm, mowgda. Whamu, Adam ile birdem, perwordgar, darizdekren. Sven, bakhwa, beyajuman, hat no bolaman. Her zar durustman kirden. Balam, ey, beyajuman, tanıvabı, ke ey, makatek,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 da dir eta dastiras ta kanu dastifta wanbaran enja ta wanbaran de beni zor da tersen luha mu tawan khrafik teida dalen eha war bo ema amna muda ftrasia his kirdaway chi gtsuk gurey badje ne hest wo tomari kirdwa har kirdaway chi an kirdibeti ayda فَرَبَّ دِغَرْ سَتم لَكَ زَنَا كَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ من دوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئساظی میە بەدەلاات بیرییان بهێنەرەوە کاتێک بەفریشتەکان مانوە سوش دەبەررن بۆ ئادەم، ئەوانیش هەموو سوژدەیان برجگە لە ئبلیز نەبێت کە لەپێری پەریەکان بوو، بۆی لە فمانی پەروەردگاری دەرچوو، دەی ئاە ئێوە ئەی ئادەمی زادەکان، ئەو نەوەی دەکەن بە دۆست و کشتیوانی خۆتان ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا من شيطان نويم ويم ام ادي درسكردني اسمان كانو زوينكردوا هر وهالكاتي خوش ياندا آمادم نكردون وَمِنْ هَرْجِز قُمرا كَراناً مِنْكِرٌ وَبَيَانٌ مَتِي دَرِي خَوْم وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا رَاجَك دَبِيتَ كْخَوَادَ فَرْمِع بَانْجِ أَوْ با يا متيتان بدن اواني جبانجي عندكن بلام ولا ميا نادنه ونا ين بهاوار يا ما دانا وا ورا المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا. همو دزانو دلنيان كدسنا ناويو تيدكوان ورقاية شاندسنا كويبو قران ولو آقرا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا سوين بخوا براستي راستي لم قرآن دهينا وما نتوهمو جوالنمونيك بو خلشي بلام أمهم يشاء دم لهم وشتي زيات المزادة ذكاء. وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله. هدشت يا برجريخ <تصفيق> أختي نكرد ولا ويباور بينن. كاتغری نمایان بو هاتو دا وای له بردن بکند پروردګاریان چې ګلوی باوی پیشینانی امبسردا بیت لناویان به بعد وما نرسل المرسلین الا مبشرين ومنذرين به والتخذوا آيات وما أنذر هزوا إما في غمبلان ما ننادوا تنها مجددروا ترسين أربا أو أنك بيبعورن بناهق وبطال مجددل ذكّن بوأي آيني الراس في لنوبلن أتكاني منك قرآن أو هرشاني في ترسين راؤن بقالته أنذانن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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا چستم كاترلو كسيك اموج گاري كرابد باه تكان بَلَامْ بوام او جوي پينداو او تاواناني ككردو يتي لبيري خوي ببهتوا براستي امتن پردي چي استورماندا تا Vakursiyu kâriman, xustu tejuyan ve ta rasti nabisten. Zâ ağaır bandjam bkeyb o sırre gay rast. Avan herciz hidad ve nagran. Vrabbuk al-gafuruz-ı rahmeh. Lou پرەروەەرگارت لێ بوردەی خاوەن بەزەە، ئەگەر تۆڵەان لێبسەەنێ بەهۆی ئەو تاوانانەوەی دیاری تسفنا يا لو سزايا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واوهموا ولات شارانما برباد ويران كركات دانشتواني استميان كردو بولنا وبردني شان چي دياري دانابو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا باسي أو كاتبك كموسى بلاو بردستكي خويود من هر دروم حتى دقا مشويني باقشتيني دودرياكا يان بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا زَا كَاتِ قَيْشْتَ نَا او شويني دو در یاکه با يگدگن ماسیه چين لبیر تو که وقت ویشو بو سفر که ام پیام بو زَا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا ذَكَتَ تِتْفَرِن لَوْ شْوَيْنَا مُسَافَر مُيْبَلَى وَبَرْدَسْتَكَيْ خَارْدَنَ كَمَان بَابِينَا سوان بخوا براستي لم سفرما ندا دوتاري ماندوي زحمد بوين والا رايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا لا وكوتي ذاب راستي من لبي ماسيه كم دبيرتو هيج تي او ماسي لا بير نبر دموا كباسي بكم بوت بيت قال الشيطان ماسيه كزنديبو يا وبشويتش سيرجا اخوي لدريا كغتربر قال ذلك ما كنا نبغي ترتد على اثارهما قصصا موسوتي امش ما ماندويست ان جابش وين اخوي عند قرانه فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما جابندق لبندكاني ايما يندي كلا لا ينخمان ورحمت ما شعرزاش ما كردبو لزان ياري طيبتي خومن قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى ايها مو بو بند صالح يود اي هاوريت بكو شوانت بكوم بو اوفيرم بكيد لوزان ياري راستي فيري گوي قال انك لن تستطيع معي صبرا وتيب موسى تو ناتواني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر توتون خد دغري لسرتيك لراز ونهيني او قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موساوتي ا�ر فابي وي بخورا قر و. سفيتي لهس فرماني كدناكم. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احذث لك منه ذكرا كتب موسى جا أجر شوينم كوتي او برسياري هيج تكملي مكه حتى خوم درباري قصد بودا كم لهين يكي اگا دار دكم فان طلقا حتى اذا ركبك السفينه خرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا. إن ذا بيك والروشتن هتاس واري كشتياك بون. بند تساكك كشتياكي كنكر. موسا وتي كشتيات كن تكر. بوأ وي سنشين كاني لداريادة نقم بكيد. سوان بخوا براستی کاری چیز خرაფو ناشایست قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا بندتاك كوتي اي من نموت تو هرجنات وان خود بگري لگل مندا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا موساوتي لين ببور له بر اوي او مرزي داما نابو لبيرمتو أم زانياري فاربونم لسر خرزمكأ فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إن ذبيك والرويش حتى جيش بتعزلائك يكسر أو تازلاوي كشت موساوتی کسے پاچی بے گناہ در وا کشت بے اوے کسے چی کشت بے سوان بہ خوا بارستی کاری چی زور خلاف ناروا دکرد اول الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا بند بگری مندا سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا مساوتي وتي اگر دواي امزالة پرسياري هرشتكم لكردي رخنم لكرتيد اترهاورا يتيم مكة كن حتى إذا أتيا أهل قرية قريه استطعم ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جذرا يريد ان يقضى فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا انت فك ورويشتن هتاق ايشنا لا يخل شي لو كاتا برسيامبو داوي خوراچ انكر لا يخل شي اوانيش ميوان داريان له نكردن انزا بينيان ديوارك لو شاردا نزيق بو بكويت بندتاكه كدواركي تاكرد وراستي كردوا موسا وتي اگر بدويستايا كريا كد قال هذا فراق بيني وبينك سانسبك بتاويل ما لم تستطع عليه <تصفيق> صبرا وتيالير داكات أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هوي كن كردني كشتيك أوبو أو كشتيهي تنكسيك هجار بو إيشيان دكر بو كشتي لدرياية دا bu ayı istim bakun kirdini ayıbda adı bıkam Ta pasha da jiri nakad Tünka la peş yanı ve pasha yak habu Hamu kashtya çi çi da jirde kird Wa amma algulamu fa kana abawaahu mu'minayni fa khashiyna Fa khashiyna an yurhiqahuma tughiyana wa kufra جاائێ مشتر ساین خۆشویستی اولا و پالان قو بنێت بۆ سکەش فأردنا أي يوبدي لهما رما منه زكته وقربه رحنا جاابو کارەویستمان پوردردگاران لبري ئەوا بۆیان بگۆڕێت بە منداڵێکی چاکتر لە تااکتر لەگونا بەسوز و بز تر ما الجدار فكان لغلا ميني مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أي بلغاء شدهما.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 و اباچي اودو مندالتا خو خواناز بو لبر او پروردگار دويستي هر دوچيان گور او بن گنجينه كان در بينن اما رحمتي ګول لا پروردگار ته لبر باوچيان اوشتاني كردم له خو مو نه بو او نه ني هوي او كردوانه بو قل سأثلوا عليكم منه ذكرا هل وها قرسيارد لاذا القرنين لا ولا مي نابل الى باريه وهند بوتان ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا براستي امهز ود صلات ما بيدى لزويدا كفاشا تيبيستي بو اتبع سببا ايش كلشي لهو كار كان وردقر بوغيشتن بما بس حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد ان بها قوما قلنا يا ذا القرنين ان ما تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنًا خواه يولا شكرا روش تا أوكاتي قيشت شويني آوابوني خور لو شوينه دا واد يالبو خور آواده بي لكان دا ويقدا كقرارشي بدور دايا زالو زيگا دا ريكو لقليشي بي باور تيمان ود ايدو القرنين يا سزايا مبدا بكشتن قربا ور يا نهينا يا شاخيا لغلداب كا گربا وريان قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا هذول القرنين وتي اويستنبكاد او باور هنا او بيگمان ايما سزا ايدين بكشتن باشان دگارين ريتو اولاي پروردگاري اويش سزا دد بسزا چي سخت كوينين بين راوا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا بلام اوئي باور بین او كردوئي او پاداشتی هر تاقل دوار رجدا بو اوو كارو فرمان خومان آسان دكين Paşa Rıga o huygeyiş tini bomba basteida yer. Hatta, eza belağma turlaş Şems, ujeda her turlağ ala qoum, lâm nejgel lhom, midonha sittra. Hatta katgeyiş teşvani halatını xor, biini xor haldele sırgalu ntevayk, kahit perdo pana yak, nabun la كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء. حربو الشيويبو بسرهات ذو القرنين باقمان ايما بوي لبير دابو آقاداربوين ثم أتبع سببا Taşan şöyni hoi geişten boğma royes. Hatta, eza belğe, beni sızdızini, vjedem, il donuhi ma, la yakadun, yfquhun, qoula. Hatta geişten ywan dubar bast, ywan duçya, lan zik, لهز بزمان النبي قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا واتيان أي القرنين براستي يأجوج لم لمخا كداخرى فكارا خۆ خرجێ کرد پێ بدەین بۆ ئۆی بربەستێ لە نێوان ئێمە و ئەواندا دروست بکەیت عمەمەكنی فرببی خون فعینی بق ئەج بينكم و بينە هم مراادمە وتی ئەو سامان و دەسەڵاتەی پەروەردگارم پێیداوم چافر باسی Lan evan evo evan da berbast yediruz akam. Ateuni zebra elhadiid. Hatta eza sawa ben acdettin. Qalan fuku. Hatta هەتا نێوانی هەردووچێوەکەی پڕ کرد و ڕێکی یەکبوون، وتی بە مووشەدەمە فو بکەن لەو ئاگری لەژێریداکربووەوە، هەتا کاتێ ئەو پارچە ئاسەی کرد بە ئاگر، زڵ قڕرنین وتی مسی توواوم بۆ بێنن فما أي أن يظهروه وما له نقبا إنجا يأجوز مأجوز نيان دتواني سركو بسري دابهو برزي وسافو لوسيو ونيان دتواني كني تيب لبرقي وأستوري قال هذا رحمة من ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ذو القرنين وتي أمدروا سكردنا رحمتك للأيان بالواردقار موا جاهر كان بليني بالواردقارم هاد بدرتوني يأجوز ومأجوز دي كاتا زوية تخت وبيقمان بليني بالواردقارم هقوا راستا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأصدخلت دينين لو رجدا دينو دسنب ناوي اكتردا وكو شقول دريا وفود كريب شيكوردا أو ساهمويا كودكين وسرافا <سؤال> وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَلَوْ رَوْجَدَ دُوزَخْ نِشَانِ كَافِرًا دَدَيْن بَنِشَانْ دَانَيشِ تَوَوْ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا وَانَيْ كَلَمْ دُنْيَا يَدَا تَاوِيًا پَ وأوانا نائذ توان قرآن ببستان. أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إن اعتدنا جهنم للكافرين نزولا. أي أوان بيباور واجمان دبا. سودها بيبويا كبان وكفرشتو عيسابكن بيارو ياورو پرستروج لمن براستي امدو زخمن آماد کردو بجيگاو شوين بباباوران قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بل ايه هوالتان بدين بخسارد من ترين كس كان ياندا وان اوكسانن ككرداوك ووشيشام بفيروتو <تصفيق> الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دنيادة دنيا دا واشيان واغمان دبد براستي اوانكار ييزورت ساك دكن اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناه. أو أنك سانك بيبا ورب بنشانك أن يبرد جاريانو. جيش بخزمت لبر أوكردو وكان يحصل بين رخبوة. كواتل روجي دوايدا هذنر خورز يتشان بدانانين. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. والتخذوا آياتي ورسولي هزوا أوى ولو سزا يندو زخا لبرأو بابا ورب نقطع يندكربني شأن كانوا في غمبران إما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزولا براستي أوانك إيمان باوريان هنا وكردوت سات يان بهاشت كاني في الدوت زجاجي وانداري أوانا. فيها لا يبغون عنها ح ولا. ببردواميت هيداد من النوى. داوي دا قاص نونا كان لو بهاشتان دا. قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنكذ البحر قبل أن تفدا كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مَدَدًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل اگر آوي دریاکان ببواي بمرکب و نسینی زانیاری پر وردگارم بے گمان آوی دریاکان تواو دبون پیش زانیاری و علمی پر وردگارم تواو ببید اگر تن اوند دریاکانی جبینین بیکین بمرکب علمی خوا تواو نابید بلي بوب يا باورا نبيا جمان مني اشتنهاء دم زادك موقئه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بلام سروشم بوداد براستي پروردگاري ايوه پروردگاري چتاكو تنيايا جا هرکس باتمايا بخزمت پروردگاري بغاد لقیامت دا او باكر دوائی تاك بکات ولا پرستني پروردگاري بار دا کس نکات بهاو بشي